وما جعلنا عدتهم إلا فتنة, للذين كفروا الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب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 الله م يشاء و ي ه د ا ل ن ا ء وما ي ع ل م ج ن و د ربك إ ل ا هو و م ا هي إ ل ا ذكرى ل ل ب ش ر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 أصحاب النابلسي ي ي م في ل ل ع ل و ن ا ل م ج ر م ي ن م ا س ل ك ك م في سقر ق ا ل ن ا ب من ا ل م ص ل ي ن و ل م نكن نطعم ا ل م س ك ل ا م ي ن ا نخوض م ع ا ل خ ا ئ ض ي ن ل ل ن الحسنى نكذب بيوم ا ح 「今日は私のために」 فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين فما لهم عن ا ل ت ذ ك ر ة معرضين ك أ ن ه م حمر م س ت ن ف ر ة فرت من ق س و ر ة بل يريد كل امرئ منهم أ ن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا ي ن ف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 كلا بل تحبون العاجله وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناضره إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا إ ذ ا بلغت التراق وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق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 أليس ذلك ب ق ا د ر ع ل ى أ ن ي ح ي ي ا ل م و ت ى ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م هل أ ت ى على ان ل إ س ا ن ح ي ن م ن الدهر لم ي ك ن ش يكون م و ر ا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 Thank y o واذا رايت فم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء موسوعه النابلسي ك القرآن للعلوم ا الاسلاميه اسماء ا ل ل ي ل ف ا س ج د ل ه ح س ل ى لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن وراء م ل س ن ع ه النابلسي للعلوم ا ن ا ب د ل ن ا أ م ث ا ل ه م ت ب د ي ل ا إن ه ذ ه ت ذ ك ر ى ف م ش ا و س ت خ ذ إ ل ى ر ب ه س ب ي للعلوم الاسلاميه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي